والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها غَاوَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ حَكَذَبَ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ ابْعَثَ أَشْقَاهَا فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فكلبو فانقاروها فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقابها